يوسف ايها الصديق استنا في سبع بقرات ثم لي يا قلهم ان سبع نجاف وسبع بلق يوسف ايها الصديق استنا في سبع بقرات ثم لي يا وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُبْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ لَعَنٌ أَوْجُؤٌ إِلَّا النَّاسِ لَعَمْ لَهُمْ يَعْلَمُونَ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُبْرٌ là ông yêu nên chỉ